بسم الله كم علامة النصب خمس علامات القرهة الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء حذف النون أحسنت كم موضع الفتحة؟ ثلاثة مواضح اسم الفرد جمعة تكسير نعم والفعل المضارع إذا تصل به نصب أو عليه نصب ولم تصل بأخر شيء والألف موضع واحد الأسماء الخمسة واليا بموضعين في التثنية والجمع الجمع ذكر السالم والكسرة تكون علامة للفتح للنصب الكسرة تكون علامتنا النصب في جمع المؤنث السالم أحسنت مخدرس أقيم حذف النون ما سألنا عنها ما وضح حذف النون في الأفعال الخمسة ويقال نها الأمثال الخمسة ما ضابطها هذه الأفعال التي تنصب بحذف النون ما هو ضابطها يقول فعل مضارع تصل به ألف اثنين وهو جمعه وخاطب يقومان يقومون تقومين أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت فكم علامة للخفض ثلاثة علامة أحسنت ما هي أولا الكسرة والفتحة واليا احسن ده فما هي مواضع التكسر الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف من جموع النكسار من لماذا قيد المفرد والتكسير بالمنصرف آه. لماذا قيد التكسير والمفرد بالمنصرف اه ان المفرد والتكسير غير المنصرفين فإن هناك مفردات غير منصرفة فهذه سأتي معكم أنها ما تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة وكذلك هناك جمع تكسير غير منصرفة وهذه أيضا كالمفرد غير المنصرف تجر بالفتحة كما سأتي فلذلك أحتاج إلى التقييد في المفرد وفي التكسير في موضع الكسرة فقال في الاسم المفرد المنصرف لأجل إخراج غير المنصرف فإنه يجر بالفتحة جمع التكسير المنصرف كذلك ولماذا أطلق جمع المؤنث ولم يقيده لأنه لا يكون إلا مصرفا إلا إذا سمي به جعل علما على شخص معين فإنه في هذا الحال يمنع من الصرف يجوز به المنع يجوز به الصرف مثل عرفات علم على الجبل المعلوم ومثل أيضا أذربيجات أذر لأدرعات أدرعات أيضا كذلك علم على بلدة بالشام أدريعت هذا أصله جمع لكن لما سمي به جاز فيه الأمران الصرف وعدمه وأما إذا كان جمعا غير مسمى بفاطمة فاطمات زينب زينبات فإنه لا يكون إلا منصرفا فإذا نقلت إلى العلم يجازلك الصرف ويجازلك عدمه فلذلك لم يقيدوا وإنما أطلقه لأنه لا يكون إلا مصرفا قال أفعال الخمسة أحسن من أمثل الخمسة لأمثل الخمسة لأنها ليست أفعال بعيانها إنما هي أمثلة بخلاف خلاف الأسماء الخمسة لما كانت معينة قيل لها الأسماء الخمسة أما هذه ليست أفعالا بعيانها حتى ينص عليها بأنها الأفعال الخمسة فالأحسن بالتسميع الأمثل الخمسة باسم الله إلا أن أخذ نيابة اللياء تكون على منغفر. خذناها فما هو موضعه إذا أخذناها في الجمع والتثنية حسنته مثل في الأسماء أو ثلاث مواضع الجمع والتثنية والأسماء الستة أو الخمسة على خلاف فما هو مثال الأسماء الخمسة مرط بأبيك مجرور على ما تجره اللياء حسنته والجمع والمذكر رسي والمثنى والجمع مررت بالزيدين والزيدين أحسنت مررت بالمسلمين والمسلمين مجرورا وعلامة جرهما أنياء الأول مثنى والثاني جمع ذكر سأل بسم الله قال رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف تقدم معنا الكلام على الاسم المفرد المنصرف وأنه يكون مجرورا بالكسرة وكذلك أيضا جمع التكسير يكون مجرورا إذا كان منصرفا بالكسرة وذكرنا أن هناك أسماء غير منصرفة فلا يكون جرها بالكسرة وإنما تجر بالفتحة فقال المصنف هنا وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم في الاسم الذي لا ينصرف ومعنى الصرف كما تقدم معكم التنوين الصرف بمعنى التنوين فما معنى الاسم, فما معنى الاسم الذي لا ينصرف معناه على هذا أي الاسم الذي لا يقبل الصرف لا يقبل الصرف هذا معنى قوله في الاسم الذي لا ينصرف أي في الاسم الذي لا يقبل الصرف والمقصود بالصرف هنا هو التنوين أي لا يقبل التنوين وكذلك بعض يضيف لا يقبل التنوين والجر بالكسرة وهذا جيد لا بأس به لأن منهم من قال والاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا ينون هذا الذي لا ينصرف والذي يظهر أنه لا بأس all Прав الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين والجر بالكسرة هذه حقيقة الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة، فتقول جاء أحمد، فأحمد لا يقبل التنوين كما ترى، وكذلك أيضا لا يقبل الجر بالكسرة، فتقول مررت بأحمد، مررت بأحمد، فوكما ترى لا يقبل التنوين، لم تقل جاء أحمد ولا رأيت أحمدا. وكذلك أيضا لا يقبل الجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة فتقول مررت بأحمد وإبراهيم وفاطمة فهذا معنى الاسم الذي لا ينصرف إلى هنا واضح من النساء التي نذكر الأسباب الآن التي منعتها من الصرف فحقيقة الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين والجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة وهذا الاسم الذي لا ينصرف قد يكون مذكرا مثل أحمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد يكون مؤنثا مثل فاطمة وزينب وسعاد هذه أسماء مؤنثة كما ترى فاطمة وزينب وسعاد والاسم الذي لا ينصرف ما خرج عن أصله إلا من الأسباب لأن كل شيء يخرج عن الأصل لا بد أن يبحث عن سببه ما هو السبب الذي جعله يخرج عن الأصل وإن الأصل في المفردة أنها تنون وأنها تجر بأيش بالكسرة هذا هو الأصل لكن عندنا الآن اسم خرج عن أصله فجر بالفتحة وكذلك منع من التنوين الذي هو الأصل في الأسماء فما هو السبب في خروجه عن هذا الأصل الأصين وهو الجر بالكسرة وكذلك التنوين السبب في خروجه أنهم قالوا أشبه الفعل هذا هو السبب والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه كما هو معلوم من القاعد عندهم الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بيقهم فهو منهم فهو منهم فالاسم هذا الممنوع من الصرف لما أشبه الفعل أخذ حكم الفعل ما هو حكم الفعل أنه لا ينون ولا يجر كما هو معلوم لا ينون ولا يجر فهذا الاسم لما طرأ له هذا الأمر وهو الشبه بالفعل منع مما منع منه الفعل التنوين وكذلك أيضا الجر طيب والاسم ممنوع من الصرف إما أن يكون منعه لسبب واحد فقط أو يكون منعه لسببين الاسم ممنوع من الصرف إما أن يكون سبب منعه من الصرف سبب من الأسباب أو يكون سبب منعه من الصرف سببان، سبب منعه من الصرف أو يكون سبب ومنعه من الصرف سببين. فبالنسبة الذي يمنع من الصرف لأجل سبب واحد شيئا الذي يمنع من الصرف لأجل سبب واحد فقط شيئان ونبدأ به لسهولته. نبدأ به لسهولته. الأول ما كان على صيغة منتهى الجموع، هذا يمنع لأجل وجود هذا السبب ويكتف به. الاسم الذي يكون على صيغة منتهى الجموع هذا يمنع لهذا السبب ويكتفى به وضابط هذه الصيغة أن يكون على مفاعل أو مفاعيل ضابط هذه الصيغة التي تكون في الاسم الذي يكتف فيه بسبب واحد أن يكون على مفاعل أو إيش أو مفاعيل أي أنه على جمع تكسير بعد ألف تكسيره بعد هذه الألف مفاعل حرفاني أو ثلاثة إيش أحرف مفاعل ومفاعيل. بأسهل من هذا الآن عندنا الإسم الممنوع من الصرف إما أن يكون لسبب أو ليش أو لسببين. نبدأ بالذي هو لسبب من الأسباب شيئاني يكون لسبب من الأسباب وهو الجمع وكذلك المؤنث وكذلك المؤنث سيأتي معنا ضابطة أما بالنسبة للجمع ما هو ضابط الذي يكون لسبب واحد أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعين حفظ هذا الضابط أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعين مثال ذلك مساجد أن تطبق عليه هذا الوزن مساجد على أي وزن من الوزنين مفاعل أو مفاعين مفاعل, مفاعل. فإذا هذا تصرف أو تمنعه من الصرف تمنعه من الصرف وتجره بالفتحة فتقول مررت بمساجد مررت بمساجد فتمنعه من الصرف لأنه جاء فيه سبب هذا الذي يقتضي المنع وهو وجود صيغة منتهى الجموع التي تكون على وزن مفاعل طيب مثال آخر مصابيح ومحاريب وتماثيل هذه تصرف أو تمنع من الصرف لماذا تمنع من الصرف؟ لأن وجد فيها سبب المقتضني المنع وهو وجود صيغة منتهى الجمع على أي صيغتين صيغة من التجمع لها صيغتان صيغة مفاعل وصيغة مفاعيل محاريب وتماثيل وعلى الصيغتين على صيغة مفاعيل فإذا تمنعه من الصرف فتقول مررت بمحاريب وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل هكذا قال الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. هذا السبب الذي يق... السبب الأول الذي يقتضي منع الاسم من الصرف أن يكون على صيغة مفاعيل أوش أو مفاعل. فإذا جمع جمع التكسير على هذا على هاتين الصيغتين صيغتين من الصرف. وأما إذا جمع على غير هاتين فهو يصرف. مثل رجل رجال رجل رجال. هذا بعد ألف تكسير حرف واحد فقط يصرف الاسم. ونحن نقول الذي يكون على صيغة من الجموع من جموع التكسير هو الذي يكون بعد ألف تكسير هيش حرفان أو ثلاثة أحرف حرفان أو ثلاثة أحرف مثل ما سمعت مساجد مساجد هذا بعد ألف التكسير أصل المفرد مسجد إذا جمعت أتيت بألف التكسير أتيت بألف التكسير فقلت مساجد هذه ألف التكسير كم وقع بعدها حرفان فإذا الاسم يمنع من الصرف الاسم يمنع من الصرف في هذه الحالة أما إذا وقع بعد ألف تكسير حرف واحد ما يكفي لا بد من وجود حرفين ويكون الاسم على صيغة مفاعل أو على صيغة مفاعل ومثل أيضا محرب تقول إيش محاريب تمنعه من الصرف ومصباح مصابيح لأنه على صيغة مفاعل وهكذا طيب هذا الأول الأول بقي معنى السبب الثاني أيضا الذي يقتضي منع الصرف وهو وجود ألف التأنيث وجود ألف التأنيث فإذا وجدت اسما فيه ألف التأنيث سواء كانت الممدودة أو المقصورة ألف التأنيث المانع من الصرف بسمان أحدهما أو إحداهما ممدودة مثل صحراء حسناء علماء أصدقاء هذه ألف التأنيث ومن كان اسم مذكر وجود ألف التأنيث يكفينا في المنع مثل صحراء هذا يصرف ويمنع من الصرف يمنع من الصرف لماذا لوجود ألف التأنيث فيه فتقول مررت بصحراء ومثل حسناء تقول مررت بحسناء تمنعه من الصرف ومثله أيضا علماء فتقول مررت بعلماء أفاضل مررت بعلماء أفاضل تمنعه من الصرف وكذلك أصدقاء أيضا نفسه يمنع من الصرف فمتى ما وجدت ألف التأنيث سواء كانت الممدودة كما في هذه الأمثلة المتقدمة أو المقصورة مثل حبلة مثل حبلة مررت بمرأة حبلة فحبلة ممنوع من الصرف مجرور على مجره الكسرة لأنه صفر المتقدم بمرأة حبلة مجرور على مجره, لا على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف ايش المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة فهذا السبب الثاني الذي يقتضي المنع من الصرف وجود ألف التأنيث مداره على وجود ألف التأنيث وألف التأنيث باسمان ممدودة ومقصورة ممدودة ومقصورة مثال الممدودة صحراء وآيضين بيضاء حمراء صفراء خضراء كل هذه فيها ألف التأنيث الممدودة علماء أصدقاء إلى آخره ويشترط فيها ويشترط فيها أن يكون أنت وهذه ضابط الألف تنينء الممدودة هي ألف بعدها همزة هذا هو ضابطها ألف بعدها همزة فالالف التي بعدها همزة يقال لها الممدودة ويشترط فيها أن تقع بعد ثلاث أحرف أن تقع بعد ثلاث أحرف فإن وقعت بعد حرفين يصرف الاسم نساء نساء يصرف بناء يصرف فيشترط فيها أن تقع بعد ثلاث أحرف صحراء كملاً ثلاث كم التي سبعت الألف من الأحرف ثلاثة حرف الصاد والحاء والراء ثم وقعت الألف ثم وقعت الألف فإذا كان الأمر كذلك يمنع من الصرف فيشترط في هذه الألف أن تقع بعد ثلاثة أحرف فيصرف في هذه يمنع من الصرف في هذه الحالة لأنها زائدة تكون في هذه الحالة تكون زائدة طيب والنوع الثاني من النوع الألف قلنا ألف تأنيث المقصورة نرجع للسببين أو نرجع من أصل من الأول الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الصرف إما لوجود سبب ما معنى أول المنع من الصرف هذا اسم ممنوع من الصرف ما معنى ممنوع من الصرف أه؟ أي أنه لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة أحسنت طيب الاسم منوع من الصرف إما أن يكون لسبب من الأسباب أو يكون لسببين. فالذي يكون لسبب ما هو في الذي يكون على صيغة منتهي الجموع والذي يكون فيه ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة. فما هو ضابط الاسم الذي يكون على صيغة منتهي الجموع؟ أي يكون على وزن مفاعل على هذه الصيغة أو على وزن مفاعيل أحسنت مثال الأول مساجد أحسنت على وزن مفاعيل طيب ومثال الثاني محاريب على وزن مفاعيل وقوارير وسلاسل لا هذا سيأتي معكم ما هو من هذا الباب ما هو من هذا يصرف سلاسل يصرف, ليش يصرف. لا يمنع من الصرف أحسنته على الوزن هذا نفسه على وزن مفاعل سلاسل وقع بعد الف تكسير حرفان سلاسل وقع بعد الف تكسير حرفان فيمنع من الصرف فيتقل مررت بسلاسل مررت بسلاسل ممنوع من الصرف على وزن مفاعل كمساجد احسنت وقوارير على وزن إيش مفاعل ايضا يمنع من الصرف طيب احسنتم عندما أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني مساكين بس هذا فقط. أعرف أعرف. طيب نعم مساكين مجرور باللام. اللام حرف جر ومساكين مجرور علامة جره الفتحة. نيابة عن الكسرة ليش لأنه اسم ممنوع من الصرف ما هو المانع له من الصرف صيغة منتال جموح حسنته لأنه على وزن مفاعيل إنه صرح ممرد من قوارير من قوارير أحسنته من حرف جر قوارير اسم مجرور بمن وعلى مجله أحسنت الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف ما هو المانع له من الصرف الصيغة منتهى الجموع فهو على وزن مفاعيل قوارير بعد الألف ثلاثة أحرف فهو على وزن مفاعيل يكون ممنوعا من الصرف بأكواب وأباريقا البحر بجروه أكواب مجرور هذا جمع تكسير ليش ما صرف هنا ليش ما منع من الصرف بأكواب وأباريقة ليس على الأوزان من الأوزان المتقدمة أحسنته بعد ألف تكسير حرف واحد أكواب هذا يصرف على الأصل لكن شاد بالثاني بأكواب وأباريقة الواو حرف عطف أحسنته وأباريقة معطوف على المجرور أكواب والمعطوف عن مجرور مجرور مثله على مجر له الفتح لماذا كانت المتحانة أبدا عن كسرا لماذا لأنه اسم لا ينصرف ما هو سبب منعه وجود صيغة منتهى الجموع وهي مفاعيل أباليط على وزن مفاعيل أحسنتم رقما فيه طيب عندما يقصنا أيضاً أنت، ولقد زيّن السماء الدنيا بمصابيحه، الشاهد بمصابيح نعم، البحر فجر، ومصابيح مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نابتا عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، ما هو المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، فهو على وزن. مفاعيل مصابيح على وزن مفاعيل بعد 1,000 تكسيره 3 احرف طيب عمائم يا اخي منصرف ولا ممنوع من imamah? جمع امامه عمائم ليس منصرف فنحسن ما هو السبب ام عمائم هل منصرف ولا ممنوع من الصرف هذه لم زايدة ولا أصرية حذف لم أنت قلت ليس منصرفا ليش جواب صواب والتعليل خطأ لأنه على وزن نعم مفاعل عمائم على وزن مفاعل فهو ممنوع من الصرف المنع له من الصرف وجود صيقة منتهى الجموع فهذا هو السبب الأول من أسباب المنع وكذلك أيضا ألف التأنيف الممدودة والمقصورة فمن يعرف هذا مررت بصحراء طيب مررت بفعل وفاعل حسنته مررت بصحراء وحبل نجمع بين الاثنين مررت بصحراء وحبل البحر في جر صحراء اسم جر وعلام جره الفتحة الظاهر على آخره نيابة عن القسر أحسنت لأنه اسم ممنوع ما هو المانع لهم الصرف لا انتهينا انتغلنا لا انتغلنا إلى للسبب الثاني وجود نعم ألف تأنيث الممدودة المانع لهم الصرف وجود ألف تأنيث الممدودة وحبلة معطوف على صحرة والمعطوف على المجرور مجرور مثله تماما على مجرد هاي حبلة هذه الفتحة المقدرة منع ظهورها تعذر فتحة المقدرة نيابة عن الكسرة لماذا كان بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف ووجود صيغة غسي وجود ألف تأنيت المقصورة ومثل حبلة ذكرى كذلك أيضا ذكرى وليلة إلى آخره هذا كله من هذا الباب يقول ما معنى صيغة منتهى الجموع أي أن جموع التكسير انتهت إليها ما تجمع الأسماو بعد هذا الجمع إذا وصل جمع التكسير إلى هذا المكان لا يجمع بعد ذلك مرة أخرى جمع تكسير هذا معنى منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع أي منتهى جموع التكسير تكون على مفاعل أو مفاعين فلا تجمع بعد ذلك إذا وصلت إلى هذه الصيغة لا تجمع مرة أخرى كلب عندنا كلب يجمع جمع تكسير أكثر من جمع تكسير فيقال كلب قال كلب أكلب هذا أكلب منصرف لأنه ما وصل صيغة منتها الجمع فإذا قلت أكلب كلب أكلب أكلب منع منصرف فهل لك أن تجمع هذا الجمع مرة أخرى أكلب ليش لأنه انتهى إلى هذه الصيغة وهذه الصيغة يقال لها إيش؟ صيغة منتهى الجموع أي جمع التكسير انتهت إليها فلا تجمع مرة أخرى جمع تكسير. هذا معنى قولهم منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع أي جمع التكسير ينتهي إلى مفاعل أو مفاعين فلا يجمع مرة أخرى إذا وصلنا هذه الصيغة نزيد ولا كمين هذا لنسأتي معنا الآن لسي من منع مصر وجود علتين أظن جاء وقت الأخ هذا حفظه خير كثير قليلا قليلا بس ثقين الدرس عن إخوة